أجمل تلك المشاعر البشرية والأحاسيس الإنسانية المرهفة الصادقة المفعمة بالحب والنقاء التي تمتلئ بها النفس وتتشبع بها الروح ويضطرب لها القلب ويهتز لها الوجدان أهزك الشوق لم زارت أم خارك الصبر إذ شاطت بك الدار أم لم تطق يا فوادي ما لما وقد طال الفراق ولم تأتيك أخبار أحزك الشوق لما زارت ذكار أم خارك الصبر إذ شاطت بك الدار أم لم تطق يا فوادي ما لما وقد طال الفرق ولم تأتيك أخبار أنت الملوم فلا تعتب على أحد واصبر فقد قيل بعد العسر سار ألم وحذرك مما تفاعله ألم أنبهك يوما ما ستحتار ألم تذكر كما جربته زمانا في فرقة الأهل كم ثارت بك النار تابكي فؤدي على ما قد جنيت وهل يا قلب يأتي بما فارقت تعبار تابكي فؤدي ولي يرحمك من أحد وَلَنْ تُفِيدَكَ بَعَذَ الْيَوْمِ أَعْذَارُ مَا بَيْنَ غَمْضَاتِ عَيْنٍ وَانْتِبَاهَاتِهَا تَفَرَّقَ الشَّمْلُ وَالْأَقْدَرُ أَسْرَارُ مَا بَيْنَ غَمْضَاتِ عَيْنٍ وَانْتِبَاهَاتِهَا تغير الجو والإسكان والجار يأتي مع الليل يا ضياف ملاجزهم جيش من الهم والاحزان جرار ذكرات أريقوني نفس تعذبوني حتى تنبيهاني في الأفق أنوار أذكرون أصحابي أم عصابهم بعد التفرقين سيان وعنكار أذكرون صديقا قد أحبهم أم أبدلوه وكل الناس أحرار إن يبدلوه فلن يرضى لهم بدلاً أو يذكروه فقات ابكاه تذكار صاحب كرام كريم من يخالطهم عزم على الجود يحدوهم واصرار من تلقى منهم تقول لا لقيت سيداهم شيعا دائم جود وعيثار بضاعة العلم فيهم غير كاسيدات كأنهم في ظلام الجهل أقمار لا هم جاريس خير لا تمل جد وناديرة نثر وأشعار يزداد شوقي إذا هب النسيم وعاسى تأتي بهم دون ما ميعاد وأقدار يزداد شوقي إذا هب النسيم وعاسى تأتي بهم دون ما ميعاد يزداد شوقي إذا النسيم بهم دون ما من عاد أقدار يزداد شوق ذا هب النسيم عاسا تأتي بهم دون ما ميعاد وقدير، يزداد شوق ذهب النسيم عاس. تأتي بهم دون ما ميعاد وقدير، يزداد شوق ذهب النسيم بهم دون ما ميعاد وقدير يزداد شوق النسيم بهم دون ما ميعاد وقدير